Bismillah al-Rahman al-Rahim. Ida al-samawun fatarat, wa ida al-kawakib tatharat, wa ida al-bihar fudjarat, wa ida al-qubur bathirat. Alimat nafsu ma qaddamat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 تجارا في جهنم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما درا كما يوم الدين ثم ما درا كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله